فمن ينقل كلام الناس من أجل الضرر هذا نمام إنما كان قصده والإصلاح سمع كلام من شخص أو عرف من حال شخص أنه يريد أن يرتكب ما يضر بالآخرين هذا لا كرام يخبر عنه من كم موقف قال الصحابة لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بما أشأ من الضرر متعد لكن شخص لا ضرر منه متعد ولا يخاف منه يلقي كلامه من أجل أن توغل الصدور عليه وإنانه من الضرر ما يناد، هذا يدخل الحديث كونه أوليا، فليتق الله مسلم في أن يلحق الضرر بالآخر نعم لا يجوز له حتى نعم يدخل إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة فالأمان لأن المصالح تقدر بقدرها ودرء المفاسد مقدم على جرم المصالح لكن إذا كانت المفسدة مغمورة بالنسبة للمصلحة التي يحققها مثل هذا النقل هذا مطلوب وعرفنا من مواقف قال الصحابة لبعضهم لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بك. إما أن ينقى الكلام بعض الناس قد بعض الصفة حتى على خيار الناس ينقلون كلامهم من أجل أن يغروا بهم صدور من بيته الأمر من حكام وغيرهم هذه جريمة نسأل الله أعرف. نعم إذا كان هناك ضرر متعد يخشى من هذا الشخص لا كرامته اعتمد ينقى الكلام ويحذر منه. لكن إذا كان ما هناك ضرر فلا يجوز نقول كلامه هو داخل في النميمة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إليه الكلام ليخرج سالم الصدر لأصحابه وهكذا ينبغي أن يتخذ موقف صادر من الذي يتكلم في أعراض الناس أو ينمون ينقل كلامهم من أجل إفساد ادفاع أعراض المسلمين فرق متحتم فأحرار المسلمين حفرة من حفر النار كما يقول ابن العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام يعني لكثرت من يقع في أعراض العلماء كثرت من يقع في أعراض الحكام وقفوا على شفير هذه الحفرة يتعون ومن يقع في فيها حفرة من حفر النار صلى الله وسلم وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والنميمة عرفناه نقل الكلام من أجل الإفساد، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدة الرطب، جريدة الرطب هذا نوع من أنواع الشفاع منه عليه الصلاة والسلام، فشقها نصفين رطبا، وكونها رطبا، لما جاء في بعض الأخبار أن الرطب يسبح بخلاف اليابس والتسبيح يخفف، فشقها نصفين. فغرز في كل قبر واحدة استغرب الصحابة فقالوا يا رسول الله لماذا فعلت هذا فقال لعله لعله هذا رجل منه عليه الصلاة والسلام يخفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام ليس لأحد من بعده لن يأتي إلى قبور فيغرز فيها مثل ما فعله من عليه الصلاة والسلام يعني ما هو ما يدريك أنه يعذب وما ما يدريك أنه يخفض عنهما بسبب صنيعك وقد يقترن هذا الفعل بتزكية النفس لكن من يستحق أن يفعل هذا الفعل كالنبي عليه الصلاة والسلام لا هذا ما فعله خيار الأمة نعم أثن بعض الصحابة لكن ما فعله كبار كبير بكر عمر التابعين لهم بإحسان ما فعله هذا اجتهد بعضهم وفعل لكن وهو في غير محله، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أطلع على حقيقة ما في هذا الكبور نعم تريد العسيب عسيب النخل العصحة كالنخل هذا نعم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني جاء غفرانك صحيح غفرانك إذا خرج من الخلاق قال غفرانك هذا صحيح في الصحيح الحمد لله إن أداف عني الأذى وعافاني كل هذا صحيح يحمد الله جل وعلا أن يسر له إخراج هذا الأذى الذي لو بقي في جسده لتسمم وضره ويستغفر من فعله خلاف الأولى وما فعل محنور لكنه وفعل خلاف الأولى حيث ترك الذكر في هذه المدة اليسيرة التي قضى فيها حاجته، فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يلزم الذكر. إذا ترك الذكر في هذا الظرف يستغفر لأنه ترك الذكر ترك ما أمر به، فيستدرك ما فاته في هذه المدة. نعم. النبي الله قال لولا أن قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشوق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في رواية عن نقاه البخاري عند كل وضوء. فالسواك هو استعمال ما يزيل. الأوساخ التي على الأسنان من عود الرطب ونحوه هذا سنة مؤكدة ولولا ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام من المشقة على أمته وبهم رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام شفيق على أمته بعثه ويسرا بالحنيفية السمحة فلولا هذه المشقة المترتبة على الأمر على الأمر الذي هو على جهة الوجوب لامرهم أمر وجوب فالأمر أمر استحباب موجود لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم يعني أمر وجوب أما أمر استحباب فهو ثابت فالسواك مستحب السواك مستحب لولا أنا لولا حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر أمر إيجاب بالسواك لوجود المشقة، لوجود المشقة، جاء الحث على السواك والحب عليه وبيان أنه مطهرة للفم برذات للرب. أمر الاستحباب موجود، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على أنه مستحب، وسياق الحديث يدل على أنه مستحب، والمنفي الأمر المنفي هو أمر الوجود، وهذا الحديث من أقوى الأدلة عند أهل العلم على أن الأمر الأصل فيه الوجوب من أقوى الأدلة على أن الأمر فيه أنه للوجوب فمثل هذا الحديث لا أمرته، انتفى الأمر. والمراد به أمر الوجود إضافة إلى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فرتب العقوب على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر أصل فيه الوجود لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك السواك يطلق على الآلة التي يستاك بها من عود ونحوه ويطلق أيضا على الفعل الذي هو التسوق وجمع السواك سوك جمع السواك سوك هذا الناس يقول مساويك مساويك هذا ج مساويك تقابل محاسب لا جمع السواك سوك كتاب كتب نعم كتاب جمعه كتب سواك جمعه سوك نعم كيف أفعله هذا جمع خلة جمع قلة لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم لا السواك عند كل صلاة عند كل صلاة العموم يقتضي استحباب السواك عند جميع الصلوات المفروضة والنوافل. صلات العادية ذات الركوع السجود صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء صلاة العيد صلاة الجنازة وغيرها يؤمر بالسواك وجاء في الحديث الذي صححه بعضهم ولا يصل إلى درجة الصحيح أن الصلاة بالسواك عن سبعين صلاة الصلاة بالسواك عن سبعين صلاة وكثير من الناس يفرد فيها أمر الاستحباب ثابت عند كل صلاة يعني في جميع الأوقات بما في ذلك صلاة الظهر والعصر بالنسبة للصائم أما كراهية السواك للصائم بعد الزوال فالخبر فيه ضعيف جدا وهذا الحديث وما جاء في معنا من كونه على السورة كان يستاكر الصائم يدل على أن السواك لا يمنع في أي وقت وما يقوله من يمنع السواك للصائم على الزوال أنه يذهب الخلوف الذي عند الله أطيب من ريح المسك لا قيمة له لأن الخلوف لا ينبعث من الفم ينبعث من المعيدة ينبعث من المعيدة ولا ينبعث من الفم فالسواك لا يزيل هذا الأثر الطيب المحمود شاء وما جاء في ذلك من خبر فهو ضعيف فالسواك مستحب عند كل صلاة وعند كل وضوء كما علقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم مستحب أيضا السواك عند تغير الفم وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند طول السكوت في مواضع كثيرة ذكرها أهل بعضها لها ما يدل عليه بخصوصها وبعضها بالقياس نعم. من نظر إلى العلة قال يثبت فضل السواك بكل ما يزيل الأوساخ من خرقة أو منديل أو أصبع خشنة والذي نظر إلى اللف قال السواك لا يصرف إلا إلى العود الذي تسوق به كما النظر إلى العلة ولم يكن بحضرته سواك في ذلك الوقت واحتاج أن يستعمل أصبعه لإزالة يحصل له إن شاء الله ناجح. نعم وعند وعن المسلمين المحام وعند المسلمين عنه مواجم كأن أصرد الله صلت الله عنه وعندما أصرد الله إذا الحليفة بن اليمن، الحليفة بن اليمن رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الأصل تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار هذا الأصل. إذا قام من الليل، يعني من نوم الليل والنائم لا شك أنه يتغير الفم تتغير رائحة الفم من طول السكوت وإطراق الشفتين، نعم. ولما يتصاعد من الأبخرة من المعدة نعم يتغير رائحة واتراكم الأوساخ على أسنانه من جراء ما ذكر فكان النبي صلى الله عليه الصلاة إذا قام من الليل يشوص يشوص يعني يدلك ويغسل يغسل كل شيء بحسره يغسل كل شيء بحسر يشوص فاهو بالسواك يعني يدرك فاهو بالسواك وغسل الفم يكون بدنكه بالسواك وإذا كان مع الوضوء فهو أكمل ولذا جاء الأمر بالسواك أمر استحباب مع كل وضوء على ما ذكرنا نعم نعم نعم نعم Horset går og hoss det density تذكر أنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته يحرص على هذه السنة العظيمة التي هي الاستياك الدخل دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر تعني أخاها على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مسندته إلى صدري لأنه عليه الصلاة في آخر أيامه لا يثبت بنفسه لما فيه من مرض كان عليه الصلاة والسلام يوعك ويشتد به الألم كما يوعك الرجلان منكم يعني ضعف عليه المرض والألم تقول أم مسعود رضي الله عنه ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك أن لك أجرين قال أجل اللهم صل على محمد وأنا مسيدته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به أن يستاك به سواك الرطب يستاك به عليه رضي الله عنه والله فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، حدد, حدد إليه النظر وعرفت عائشة ماذا يريد من اشتغل بخدمة إنسان عرف ما يحبه ذلك الإنسان وما يكرهه قال لا الذي لم يشتغل بالخدمة ولم يلتصق بالماء لا يعرف ما يريد من مجرد نظر فيعرفت من خلال المعاشرة والمخالطة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته قضمته لينته للنبي عليه الصلاة والسلام ويحكمل أنها قضمته لتقطع القسم الذي استاك به أخوها المقصود أنه محتمل ومعلوم أن سور الآدمي طاهر نعم قد يستقدر لكن يحتمل أنها قضمت يعني قطعت منه الجزء الذي استعمله أخوها ونفلته وطيبته بما تطيب رائحته ثم رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستنى به أعطته إياه استنى به يعني استاكى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى سناناً أحسناً عليه الصلاة والسلام حرصا على هذه السنة والموفق لا يفرط بشيء من السنة حتى في أحلك الظروف والأحوال وكثير من الناس شاهدونه في الأوقات التي تضيق بالنسبة له يهدر كثير من الواجبات فضلا عن السنة يتخفف من الواجبات لأدنى سبب ويعذر نفسه بأدنى عذر عن الواجبات يتخفف يقول الله غفور رحيم لأدنى عذر يصاب بزكام يترك الصلاة مع الجمال وعكة خفيفة يترك الصلاة يؤخر الصلاة حتى يخرج وقته يقول الله غفور, غفور رحيم رحمة واسعة كل شيء كتبها لمن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للمفرطين الذين يزاونون المنكرات ويعتمدون على سعاته رحمة الله لا هو غفور رحيم كما أخبر عن نفسه جل وعلا لكنه مع ذلك شديد العقاب شديد العقاب والله سبحانه وتعالى يغار ولذا حدث الحدود يزني الزاني ويقول الله هو الرحيم ويسق السارق ويقول الله هو الرحيم رحمة الله جل وعلا لا تحب وسعت كل شيء لكن مع ذلك هناك مع هذا الوعد وعيد وعلى المسلم أن ينظر إلى النصوص مجتمعة لا ينظر إلى الوعد فقط يصاب باليأس والقنوط ويسلك مسلك, مسلك الخوارج ولا ينظر إلى نصوص الوعد معرضا عن نصوص الوعيد فيسلك مسلك الإرجاء وينسلخ من الدين وهو لا يشعر لا. على الإنسان أن يتوسط في أموري. كما من مذهب أهل الحق أهل السنة وجماعة النبي عليه الصلاة والسلام ما فرضت في هذه السنة رغم ما يكابده من آلام أوجاء ومن عرف الله وتعرف على الله في عرفه في الشدة من أراد أن ينظر الشاهد على ذلك الشواهد الحي على ذلك يزور المرضى في المستشفيات لا سيما أن كانت أمراضهم شديدة مقلقة بل ينظر إلى أماكن العناية وينظر الفروق دخلنا المستشفى مرة فإذا بشخص أكثر من ثمانين عمر في آخر لحظاته على لسانه اللعن والشتب والشكل لا يفتر عن ذلك لا يفتر عن ذلك كبير السن في آخر لحظاته أين أنت الله يفعله ويتركه يلحم باللعن الصريح وخرجنا من عنده وعلى هذه الحالة لأنه عاش أياما رقع على هذه الحالة شخص بل أشخاص بالعناية لا يعرف الزائرين ويسمع القرآن منه ظاهر يرتل القرآن ترتيب ولا يعرف من حوله عليه وكم من شخص في حال إغماء فإذا جاء وقت الأذان أذن وأذان واعظ حواضح يسمع منه وكم من شخص يلازم الذكر وهو في وترى وترا علامات الذكر على وجهه وقدمت تعرف على الله يبرخه يعرف كيف وما لأدنى سبب تعذر نفسك تترك الواجبات فضلا عن المستحبات هذا في النهاية ما تجد شيء ما تعان كثير من من طلاب العلم عارف السر شديد ليس لهم نصيب كما ينبغي مكتاب الله عز وجل فإذا ذهب إلى الأماكن الفاضلة في الأوقات المفضلة في العشر الأواخر من رمضان في مكة يتفرغ للعبادة فيجلس من صلاة العصر إلى أذان المغرب يتعرض لنفحات الله في ذلك الوقت يفتح المصحة لكن ليس لأغرص ثابت طول عمره يريد أن يستغل هذه الأيام هل يعان على قراءة القرآن؟ ما يفعل، ما يفعل، أبدا هذا الشاهد حاضر يعني موجود الشواهد تجد شخص من خيار الناس يفتح المصباح بعد صلاة العصر خمس دقائق ثم يغلق المصباح يمن تلفت يمين شمال لعله يشوف أحد يقضي معه بعض الوقت ينفس عنه في ينفس عنه لكن رأينا من ينظر الساعة كيف تمشي بسرعة قبل أن يكمل ما حدده من التلاوة حزبه الذي اعتاده بعض الناس يقول من حجف لم يرفس ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, كيوم ولدته أمه الحجة أربعة أيام يقول له الإنسان يخيط الشفتين خياط ما عليه لو بسكة أربعة أيام لكن هل يعان على السكوت وطول طول الأمحاب طول أيامه أيام الرخاقين قال الله ما يعانى فهل الإنسان يتعرف الله جلاله في الرخاق في مثل هذه اللحوات كما قال رجل إن سعى كمشاء في العناية شخصا يلعن ويسب ويشتم وشخصا يقرأ القرآن يعني الله جل وعلا ظلم هذا ولطف بهذا هذا ما قدم وهذا ما قدم والنتيجة أمامه النبي عليه الصلاة والسلام كابد من المرض ما يكابد ويحرص على تطبيق السنة عليه الصلاة والسلام فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرق مجرد ما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال فر في الرفيق أعلا خلاصا ثم قضى عليه صلّى الله عليه وسلم ما خرجت روح الشريفة إلى باليها وكانت تقول ما بين حاقينتي وذاقينتي، الوحدة المخفرة بين تركوتين وأذقا معروف مكان لحم، ما بين ساحري ونحري، هذا من مناقبها رضي الله عنها. وفي لفظ فرأيتم ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم عليه الصلاة والسلام هذا لفظ البخاري ولمسلم النحو فعلينا أن نحرص شد الحرص على الواجبات وما تقرب أحد الله بأفضل مما افترض عليه ويحرص أيضا على تطبيق السنن في الرخاء ليمكن منها في الشدة وليألفها وليتجاوز مرحلة الاختبار إلى مرحلة التلذذ بالطاعة والعبادة يكون له نصيب من الذكر، من التلاوة من الانكسار بين يدي الله عز وجل ليعرف إذا احتاج فيما بعد ليكتب له هذا العمل إذا مرض وعجز عن، يستمر له هذا العمل والحزي الخير وعن أخير سلسل ولي الله وعنطان فتيتنا من أصلاح سواك الرطب. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ربا سلام بسواك الرطب قال ربا سماك على مسالمين بول والرغم والسواك فيدي كأنها قلتهم واحد حيث نبي موسى العشعي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإستاك بسواك الرطب يعني في كيفية الاستياك كان النبي عليه الصلاة والسلام في سواكه وعرفنا أن المراد به أنه يبدأ بشقه الأيمن وليس معناه أنه استاك بيده اليمنى استاك بسواك الرطب قال وطرف السواك على لسانه استاك بالنسبة الأسنان عرضا عرض من اليمين إلى الشمال وبالنسبة إلى اللسان طول من طرفه إلى آخره وعلى لسانه يقول أح أح ولا يمكن أن يصدر مثل هذا إلا إذا وصل السواك إلى آخر لسان كأنه يتهوأ كأنه يريد أن يتقي ولا يمكن يصل إلى مثل هذا المستوى إلا إذا كان السواك قد وصل إلى آخر لسان لا أمور نسمعه أيه يرغب شعبة أيه يرغب شعبة ولو فلا يقعون في ياربني وبالرغم من ان وعن الله وسلم بدا فتوم او مسحنا في المسح والخفين المسح يقابل الغسل واذا الوضوء والأعضاء المفروض تطهيرها ورفع الحدث عنها منها ما يجب غسله بحيث يتردد الماء على العضو ومنها ما يكفي فيه المسح ما يجب غسله الوجه واليدين والرجلين ويكفي في الرأس المسح والرجل إذا كانت مكشوفة يجب غسلها وسبق حديث ويلو الأعقاب من النار وجاء في الحياس بغلوض وإسباظ الوضوء على مكانه لكن من باب التخفيف يمسح ما يغطي القدم رفعاً للمشقة وتيسيراً على الأمة فإذا كان على القدم مما يستر المحل المفروض ما يغطيه من خف أو جورب إنه يمسح وقد ثبت المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سبعين صحابيا، فهو متواتر المسح على الغفين متواتر ولا ينكره إلا مبتدع ولذا يدخل أهل العلم مسألة المسح على الغفين في كتب العقائد لأنه متواتر ومنكر المتواتر معلوم أمره خطر عظيم لأنه مفيد للعلم القطع فثبت عن أكثر من سبعين صحابيين أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفه من ذلك الحديث المغيرة المغيرة بالشعب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سفر غزوة تبوك فأهويت, فأهويت لأنزع خفي. أهوى وهوى إذا الحط من علو إلى سفل ولذا جاء الصحيح وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود فأهوى المغيرة نزل من علو إلى سفل من أجل أن ينزع يخلع خفين خفين النبي عليه الصلاة والسلام لأن المفروض غسل الرجلين ولا يتم الغسل إلا بنزع ما عليهما مما يحول دون الغسل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يعني اتركهم اترك الخفين على قدمي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد المسح عليهما. يريد المسح عليهما وقد تحقق الشرط فإنني أدخلتهما. طاهرتين فمسح عليهم عليه الصلاة والسلام دعهما اتركهما فلا تنزعهما لماذا لأنه يريد المسح عليهم والشرط متحقق لابد أن يلبس الخفين على طهارة فإنني أدخلتهما طاهرتين حال كونهما طاهرتين حال كونهما طاهرتين الآن الخف تدخل وإلا يدخل القدم فيهما وطاهرتين حال من الخف أو من القدم دعهما دع الخفين الذي لدينا نزعهما. نسعهما فإن فإني أدخلتهما يعني الخفين أو القدمين نعم أدخلت هما أدخلت هما إيه أدخلت الخفين القدمين فإني أدخلت يعني القدمين طاهرتين الحال كرمهما طاهرتين المقتضى الحال أن تكون طاهرتين معا وبهذا يعرف الظرف قول من يقول أنه يغسل الرجل اليمنى فيوصله بالخف ثم يغسل اليسرى فيدخلها الخفر، بل لا بد أن يدخلهما حال كونهما طاهرتين معا لو افترضنا أن شخص توض ثم غسل الرجل اليوم فادخلها في الخفر، ثم غسل الرجل اليسرى فادخلها في يصح يسحّن يقال أدخلتهما طاهرتين، يعني معا هذا ظاهر الاثناء. أدخل واحد طاهرة ثم أدخل واحد طاهرة. إذن لو فعل ذلك ما لا يصنع لو غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسراء فادخلها الخف يعني أدخل اليمنى قبل تمام الطهارة أدخل اليمنى قبل تمام الطهارة يقول أهل العين يلزمه أن ينزع خف اليمنى ثم يلبسها ينزع خف اليمنى ثم يلبسها والذي يقول بجواز أن تغسل اليمنى وتدخل الخف ثم تغسل اليسرى يقول مجرد نزع اليمنى من غير إحداث عمل يتعلق بالطهارة عبث شو أنا أخلع خفك ثم البس يقول عبث كيف عبث لكن إذا أدخل اليمنى قبل ترمي الطهارة يصح أن يقول أدخلهما طاهرتين ما يصح ظاهر اللفظ يقتضي أن يك تكون معن حال الإدخال طاهرتين هذا ظاهر اللفد أما يكون يخلع خفه ليمنع ثم يلبسه ويكون حابس لا سبعة تحقيقا لطهارة القدمين معن اشتراطه في الخف إضافة إلى ما ذكر في الحديث خالهما والقدمان طاهرتين أن يكون الخف ساتر للمحل المفروض لأن ما بدا من المحل المفروض وانكشف فرضه الغسل فرضه الغسل فعلى هذا لا يجوز المس على خف المخرق ولا على الرقيق الذي يصف المحل المفروض لأن ما ظهر من مفترض غسله فرضه الغسل ولا يكفي فيه المسح وجمع من أهل العلم يروا لا مانع من أن يمسح على خف المخرة والشفاف ما لا يثبت بنفسه إلا بشده وأن غالب خفاف الصحابة لذيق الحال عندهم من هذا النوع المقصود أن الأصل في الطهار غسل القدم غسل القدم هو المنصوص عليه بكتاب الله عز وجل كون النبي عليه الصلاة والسلام مسح على القفين تخفيفا على الأمة هذا شرق شرق ملزم يجب العمل به لكن هل معنى هذا أننا نتنازل على الأصل الأصل في القدم أن تغسل ظهر جزء من القدم يجب أن فأل هذا لا بد أن يكون الخف ساتر للمحل المفروض من غير شقوق ولا خروق سمى خف حقيقته حقيقة الخف لكن لو لم تكن حقيقة حقيقة الخف من رأه ما قال الخف شخص مشى في الطين إلى كعبين ستر المحل المفروض بطين ويبس هذا الطين ونقل عليه، عليه ونقسل هذا لسه نخف يغسل لا بد أن نقسل هذا الطين ونقسل المحل لا بد أن يكون خف ونقسل عليه أو في حكمه مما يشق الأزعوب وأن يكون ساتر يعني أن يكون غير مخرق ولا صفيق يستر المحل المفضل أنكر المسع على خفين طوائف من المبتدعة لكن لا عبرة بقولهم مع ثبوته عن سبعين صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من حديث جرير بن عبد الله البجن وإسلام جرير رضي الله عنه بعد نزول المائدة بعد نزول المائدة التي فيها التنصيص على غسل الجلين التنظيف على غسل الرجلين فهل المسح ناسخ أو مبين؟ أقول هل المسح ناسخ لغسل الرجلين أو مبين؟ نعم، لا لأنه قدر زائد على ما جاء بكتاب الله عز وجل مبين أنه في حالة كبشة يكفي المسح، وفي حالة نزقه يجب غسل الرجلين إلى الكعبين في هذا خدمة الكبير وأنه لا يزري بالخادم إذا كان من يستحق الخدمة فالصحابة كلهم يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث أنس أحمد أنا وغلام نحوي داوة مما وعنزة مخدمونه عليه الصلاة والسلام مغيرة من شعبة يهوي لينزع خفين ولا غضرة في ولا ضير وليس هذا من استعباد الخلق كما يقال بل هو من باب التشرف بخدمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حديث أبو بن اليمن الذي يليه اللهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضع مسح على خفيف في قصة بال النبي عليه الصلاة والسلام وتوضع ومسح على خفيف فالمسح على خفيف متواتر لا ينكره كما قلنا إلا طوال من مبتدع الذين لا يستذلون بمثل هذه الأخبار وإلا فهي أدله قطعية ملزمة مثبتة موجبة للعلم والعمل معا فلا ينكر مثل هذا الثابت إلا زائغ وصلى الله عليه السلامة هناك مباحث تتعلق المسعى للخفين تستقصى وتستوعب من كتب الفرور نعم تَعْلُمْ لِنَّ مِنْ مَعْدِرِكَ نَعِلْنَّا بِالْقَالِرُّ وِاللَّهُ عَمِنْ قَالَكُمْ عَرْضُ لَمَنْ دَعْنَا تَسْلَقِرِ وَلِّسَلَىٰ سُوْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ لِمَكَانِ النَّجَةِ فَأَمَرْضُهُمْ لَا لَسَلَىٰ يقول رحمه الله تعالى بابه في المزي وغيره لمما يوجب الوضوء عن علي بن أبي طالب الله عنه قال كنت رجلا مزا يعني كثير المزي وهو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة وعند التفكر والنظر يخرج هذا الماء وهو رقيق النجس يجب غسله وإن كانت الجلسته مخففة يكتفى فيه بالنضح المقصود أنه نجس بخلاف المني فهو طاهر يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي مذاء فعار صيغة مبالغة فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان ابنته مني نعم هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام زوج البتول فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا ينبغي استعمال الأدب والحياء من الأصحار خلافا لما يفعله الكثير من الناس من نزع جلباب الباب الحياء معهم فضلا غيرهم نسيما أن هذا المسؤول عنه يتعلق بأمر خاص يكون بين الرجل وزوجته في غالب فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقدات بن الأسود علي رضي الله عنه أمر المقدات أن ينوب عنه في السؤال, في السؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يوجبه خروج المزيد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضّف في مرادب الغسل هنا النضح وليس به المبالغة في تنظيف المحل لما جاء في صحيح مسلم توضّع أنضح فرجت والبخاري اغسل ذكرك وتوضع على أنه يمكن حمل رواية مسلم على أنه يغسل كغيره من النجاسات مع المبالغة في غسله وإزالته، ثم يتوضأ بعد ذلك، ثم بعد الوضوء ينضح فرجه، لأن المذي في الغالب لا ينقطع بسهولة، ما هو مثل البول، فيظن أنه يستمر حتى بعد الوضوء، فإذا نضح الفرج نضح السراويل، نعم. يحال ما يظن خروجه عليه يبتل يبتل على لئلا يبتلى الانسان بالوسواس لئلا يبتلى الانسان بالوسواس ارف الحال المدينه نجس ونجاسته ليست كنجاسه البول لكن على ذلك يغسل وينضح فرشه وبعضهم يقول يكتفى بالنضح يكتفى بالنظر لا معارضة بين رواية مسلم توضأ ونضح فرجك مع حديث بسرة ونمس ذكره ولا توضأ له لا معارضة بينهم لأن النضح يتم بدون مس النضح مجرد الرش ويتم بدون مس انجم الروايات أن يغسل الذكر كما يغسل من سائر النجسة كالاستنجا ثم عذلكم يتوضى وضوءه للصلاة ثم عذلكم ينضح فرجه وسراويله لما جرت به العادة أن المذي لا ينقطع بسرعة كما ينقطع البول فلألا يصاب الإنسان بالمسواس هل خرج شيء أو لم يخرج ينضح ذكره فيحيل ما يحس به من رطوبة إلى هذا الماء المنضوح، وبهذا يحصل الانصياف عن التفكير في هذا الشيء، لأن المسالك المسالك كل ما غفل عن الإنسان لزمت، وكل ما تذكرها وحرص عليها درت فالإنسان ينضح فرجه ولا ينتفت إلى شيء خالص لا يقول خرج ما خرج تحيل ما تحس به من رطوبة إلى هذا النضح ومثله من يخيل إليه أنه يخرج من ذكره الشيء بعض الناس يخيل إليه أنه توضخ خرج عنه نزل من ذلك انضح فرجك ولا تنتفت إلى شيء وبهذا تستطيع أن تقطع الوسواس لأن الشيطان حريص على أن يدخل الخلل على المسلم في عبادته أن يصرب المسلم عن عبادته إن استطاع وإن لا أدخل الخلل عليها والنقص فهو يوقع في نفسه أنه خرج من شيء وقد جاء التوجيه في الحديث الذي يليه الرجل وخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فوجئ أنه لا ينزعه لمجرد هذا التخيل يخيل إليه أنه خرج من ذكر شيء لا ينصف وعلاج الهسواس يكون بالنوحي الله الله نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن عباد بن تاميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني راوي الحديث السابق حديث الوضوء ذكرنا أنه غير عبد الله بن زيد عبد الربح راوي حديث العدان قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكية إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء يخيل إليه وهذا الغالب في الباعث عن هذا التخيل الحرص يعني الغالب أن من يصاب بهذه التخيلات والتخيلات والوساوس هو الشخص الحريص الشخص الحريص هو الذي يبتلى بمثل هذه الأمور لا سيما إذا استرسل مع الشيطان فيخيل إليه أنه يخرج من قبله شيء رطبات تنزل يخيل إليه أنه يخرج من دبله شيء رياح لكن العلاج في عدم الاتفاة لهذه التخيلات، التخلينات لأن هذه شكوك وبعضها أوهام والأصل بقاء الطهارة والشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين على الإنسان لا ينصرف حتى يتحقق. حتى يتحقق والوسواس من أوسع مداخل الشيطان على المسلم ليصرفه عن عباده وكم من شخص ترك الصلاة بسبب الوسواس الباعث الحرص الشديد الذي لم يؤطر ويغطم لخطام الشاع تجد الإنسان مع الجهل والحرص يصاب بمسيها لكن لو كان عنده علم بهذه النصوص ملتفت إلى هذه الشكوك ولا هذه الأوهام والوسواس بل ومصيبة تجعل الإنسان في نهاية الأمر يترك الصلاة لسيما إذا تضرر في بدنه أو في دنياه قد يمكث الساعة يتوفر الساعتين الثلاث، أحيانا يمكن خمس ساعات يتوفر يعيد توضأ ويعيد خرج ما خرج نويت ما نويت هذا مرض ومثل ذلك في الصلاة فيمضي وقته في ليله ونهار كله في محاولة الوضوء الصلاة وإخ.. وآخراً يقال له لا تتوضأ ولا صلاة خاصة يحكم من مجال ولا بتغنيق لأن شخص يحاول صلاة العشاء الوضوء لصلاة العشاء وصلاة العشاء إلى الثامنة مثلا مثل هذا متى بيصلي الفجر؟ ولن ينتهي إلا بعد خروج وقت صلاة الظهر. وهاك مثال كارثة. إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد لا بتأنيق له مشقة للوقيس. لكن قبل ذلك نويت ما نويت طاف بدونني مجرد خاصتك للوضوء هذه من يقول لا ما نويت ولأدنى سبب يقطع الصلاة هذا بلا فنمتسد مثل هذه الرجل يخيل إليه أنه يلب الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يذريحاً يعني تأكد لأنه متيقن الطهارة وقطعها وإبطالها مشكوك فيه والشك لا يزيل اليقين نعم وعن الله يحسن الله Yeah, I know so I mean far um you know so long الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم الأسدية لأتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يأتون بأطفالهم الصغار إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم يبرك عليهم ويحنكم وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام رعفته ورفقه الصغار مراعاة لأبائهم ومهاتهم هذه أتت النبي صلى الله عليه ببن الله الصغير لم يأكل الطعام بهذا القيد وهذا قيد معتبر وإلا جاء الاعتلاق كما في حديث عائشة أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بمان فأدفعه إياه والقيد في حديث أمي محصن مؤتبر والحد الفاصل أكل الطعام إذا استقل بأكل الطعام فإنه حُ حكم فإن حكمه يختلف عما كان قبل أكل الطعام ولذا قال إن أتت من الله صغير لم أكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حاجريه فبال على ثوبه فدعا بماء فنظر على ثوبه على مقصب ابن وهذا يخرج البنت وقد جاء التفريق بين الذكر والأنثى في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام هذه جاءت ببنه وهذا قيد معتبر يخرج البنت وجاء التفريق بينهما من حذية بالسنف وغيده النبي عليه الصلاة والسلام من قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فالتفريق معتبر هو الصحيح وإن قال بعضهم أنه لا فرق بين الذكر والعنثى إذا لم يأكل الطعام وكون لم يأكل الطعام قيد معتبر خلافا لمن يزعم أن الرش للذكور ولو كبروا ولو أكلوا الطعام والغسل للإناث فالصواب أنه لا بد أن يكون ذكرا وأن لا يأكل الطعام والتخصيص بالذكر قالوا فيه الحكمة والعلة والسبب أنه جرت العادة بأن العرب يحبون الذكور أكثر من الإناث ويجسرون من حملهم أكثر من الإناث ويحسن البول منهم كثيرا رؤؤم لا تضرروا ولا شق عليهم من خلاف الإناث فإن حملهم لهن قليل فلا يشق عليهم أن يرسلوا هذا الكلام ليس بصحيح لأنه لا يفرق بين الذكر والأنثى منهم من قال لأن بول الغلام ينتشر ينتشر في مواضع فإذا أمر بغسل جميع هذه المواضع شق بينما بول الأنثى موضعه واحد ولا ينتشر وغسله لا يشق فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه أتبعه بالماء نضحا وفرق بين المرح والرش والغسل ولم يغسله فدل على أن بول الغلام في الذكر الذي لم أكن الطعام نجاسته مخففه بخلاف الأنثى وبخلاف الكبير وفي حديث آئسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه أتيب صبي على حديث مطلق يقيده ما سبق لم يأكل الطعام فبال على ثوليه عليه الصلاة والسلام فدع النبي عليه الصلاة والسلام فأتبعه إياه رشا ونضحا لا غسلا كما تقدم وللمسلم فاتبعه غوله ولم يغسله هنا وعن رضي الله تلاومنا وامرنا بول الصبي نجاسته مخففه وبول الكبير نجاسته مغلظه ولذا ارده الحديث السابق الحديث الاخر رضي الله عنه. قال جاء عربي فبال في له طائفة المسجد الشر يلاحظ لا يجمع بين المتفرقات والمختلفات كما أنه لا يفرق بين المتماثلات تطير الثوب يختلف عن تطير الأرض فالثوب لو بال عليه كبير وجب غسله وتنظيفه لكن الأرض كيف تطهر الأرض؟ هل نقول أن الأرض تطهر كما يطهر الثورة؟ تطهير كل شيء بحسبه تطهير كل شيء بحسبه الخف إذا وطئ فيها الأذى كيف تحصلها؟ إذا وطئ أحدكم نذبك الثورة فتطهروا ما الترعب. نعم ما يتلفه الماء إذا وقعت عليه نجاسك إذا يطهر وقد نهى النبي عزيزي سلام أذاعة الماء مقصود أن الشرع يلاحظ مثل هذه الأمور فيفرق بين المختلفات، لكنه لا يفرق بين التماثلات وعن أن رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد ناحية المسجد زاوية من زوايا المسجد فزجره الناس فناموا النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية جاء عابد دخل المسجد صلى ركعتين ثم قال اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسع فما نبث عن بال في طائفة المسجد وبعض الروايات ترتب الدعوة على ما حصل من الصحابة من زجره جاء فبال فزجروا الناس فنعاهم النبي عليه الصلاة والسلام دعو لا تزرمون لا تقطعوا عليه بوله فقالت وهذا أنسا وإن كان في الروايات تقديم الدعوة على ما حصل منه من بوله جاء عربي والعرابي ساكن البادي في قابله الحضري ساكن الحاضرة جاء عربي فبال في طائفة المسجد في ناحيته فزجره الناس يعني أغلب عليه القوة قاموا إليه فزدروه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بحلمه وعقله وعلمه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بهذا جاهل فينبغي أن يرفق في تعليمه ليكون أدعى إلى القبول ليكون أدعى إلى القبول فناهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لألا يتضرر هذا الشخص ولئلا يعظم الضرر ويزداد تنجيس المسجد لما ترك وقضع حاجته وبوله في مكان واحد في جهة واحدة وأمر بذنوب مما فصوبه لإنتاجه لكن لو قطع عليه بوله وأمر بأن ينصرف من المسجد تلوث بدنه وثيابه ومواضع من المسجد وأصيب بالضرر لأن حبس البول مضد فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم إمام المعلمين إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام هذا أسلوبه هذا تعامل مع الجاهل والله المستعان فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من فأهريق عليه الذنوب هو الدلو بذنوب من ما ومن بيانية، ببعض الرواتب سجلا من ما والسجن والدلو أن في الماء فأهريق عليه أن صب عليه ويكفي هذا فعل في تطير الأرض ولا يلزم تقليب التراب ولا نقله وإخراجه عن المسجد يكفي أن يصب عليه الماء نعم. الفرش لا بد من الغسل، تغسل، تغسل، أن غسلها ممكن، ما كيف تغسل؟ ما لنا؟ لا. أنا بهريرة الله عبادي، الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفتره خمس الفتره خمس في وعي الخمس من الفتره في روايه عشر من الفتره كل حال أخبر النبي عليه الصلاه والسلام بالعدد ثم زيد عليه ثم زيد عليه لا يقال حصرها في الخمس خطأ له ما يمنع يكون النبي عليه الصلاه والسلام أخبر بالخمس ثم زيد عليه قد ساء بعضهم الأدب بتعامله مع بعض المصوص النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح يقول لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة قال بعض الشرح في هذا حصل نظر تمظف في كلام من؟ في كلام من لا ينطق على الهوى في كلام من؟ في كلام من لا ينطق على الهوى في هذا حصل النظر؟ هذا سوء أدب وغفلة شديدة نعم تكلم في ما سبع أخبر بالثلاثة ثم وزيد رابعة ثم وزيد خامس سابع أخبر بالخمس ثم على ذلك على العشر زادت على العشر الفطرة هي بدء الخلقة أو الدين معهم يقول الفطرة الدين وبعضهم يقول الفطرة السنة السنة المتبعة المتلقات عن الأنبياء في الأديان بعضهم يقول الفطرة بالخلقة الخلق أو الدين فترة الله التي فطر الناس عليها ولذا يقول ابن عباس ما عرفت معنى فاطر حتى اختصم إلي إثناني فقال في بئر فقال بعضهم هي بئري أنا فطرتها يعني أنا ابتدأتها وحفرتها على كل حال من ما فطر الله الناس عليه هذه الخمس وغيرها من سنن الفطرة الختان الختان هو قطع ما على القلف الرجل ومن المرأة أيضا يقطع ما يحتاج لقطعه فالختان بالنسبة للرجال واجب واجب اتفاقا لأنه لا يتم التطيير إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد جاء في الحديث ألق عنك شاعر الكفر واختتم جاء الموبي والنص الذي معنا يتناول الرجال والنساء فهم سنة للفترة وأوجبه بعضهم بالنسبة للنساء كالرجال ومنهم من اقتصر على كونه سنة ومكرمه بالنسبة للنساء وجاء في ما جاء فيه من النصوص أشمي ولا فإنه أحظى وأنظر المقصود أنه مطلوب بالنسبة للمرأة كالرجل إلا أنه لا يجمز وجوبي وقد سارت سائرة من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وأن هذا تعذيب لكن لا كلام لأحد مع ما جاء في شرع الحزب لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء وهو بالنسبة للنساء مفيد جدا يخفف الشهوة إذا كان مطلوب في سائر الأوقات ففي مثل هذه الظروف يتأكد التي وجد ما يسيل الشهوات لا شك أنه يخف وهو أحضر كما يقولون عند الزوج وأنظر للمرأة اللهم استعاد ثارت في الكفار ومن يردد كلامهم ومقاصدهم وآتافهم معروفة هذه البلاد التي يكثر فيها الختان للنساء يقل فيها الشر والفساد رغم ما فيها من إباحية لكنه يقل يعني لو قدر أن مع هذه الإباحية ومع هذه الشرور والفتن ما هو الشيطان مساله المساله اعظم ما اعظم الختان هذا الختان يرد على المر اذا عند إرادة البعث هو لذا يبعثون حفاءا عراتا غرلا ان غير مختونين كما بدأنا أول خلق البعيد الختان هو الاستحداد يعني استعمال الحديده وهي الموسه في ازاله الشعر النابت حول القبل شعر العنا يزال بالحلق يحل بالحديدة التي الموت هذا من سنن الفطرة وقص الشارب وجاء الأمر بإحفاء الشارب وجاء الأمر باخذ الشارب وجاء الأمر بحلق الشارب كما في سنن المسائل. على كل حال يبالغ في إنهاكه وإن قال الإمام مالك أن مثله على كل حال عندنا النصوص قص الشارف من الفطرة وجاء الأمر بإحفائه وإحفاء اللحية وإكرام اللحية أكرموا اللحاء أعفوا اللحاء أفعوا اللحاء كان النبي عليه الصلاة والسلام كس اللحية يعرفون قراءته باضطراب لحيته وهم من خلفه ثم يأتي من يأتي تشرير أخذ ما زاد على القبضة ومعلوم أنه إذا دخل المقص شيء أزال مع التدريج ثم ترون من بدأ بأخذ ما زاد على القبضة زاد على ذلك ثم ذلك طال لأيماً ثم أخذ من الأيسر إلى أن تنتهي مع النصوص الصريحة الصحيحة التي تأمر بإعفائها وإكرامها وتوفيرها وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان كس اللحية الذي يأخذ من اللح ما زاد على القبضة ترى لحيته من الخلف ما يمكن أن ترى نعم ثبت على ابن عمر أنه في النسك يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة لكن هذا فهمه لقوله جل وعلا محلقين وإيش ومقصرين لا تخافوا هو فهم من هذه الآية أن من تلبس بنسك يلزمه أن يجمع بين الحلق والتقصير يلزمه أن يجمع بين الحلق المحلقين ومقصرين والحلق للرأس والتقصير من إيش إذا حلق الرأس يبقى ما يبقى للحلق فكان يفعل هذا ويتأول هذه الآلة وذكر عن غيره من الصحابة لكن العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جروا المسلمون على حلق لحاهم إلا بعد أن خارطوا الكفار لما استعمرت البلاد الإسلامية وأيضاً لما شاع عندهم مثل هذا القول للأخ من اللحية وزاد عن القضة وقالوا من ترتيبها وترتيبها ولابد أن يخرج الإسلام الإنسان المسلم بمظهر يليكم وصار المسلمون على مر العصور لحاء متواضع وأول من بدأ بحلق اللحية طائف ظاللة قد نصيب للإسلام ما هي لنا نصيب له قلندريا يقال لهم ثم بعد ذلك اختلط الناس بالاستعمار وصاروا قدوات. الكفار المستعمرين صاروا قدوات في بلاد الإسلام صاروا يقلدون عليها وساعد على ذلك نشر مثل هذا القول دخل المقص ودخل المقص خاص ما لحد حتى وجد من يدرس في كلية شرعية أن القبر هالصبع، أصبع واحد والله المستعان الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأفار الأفار ما يكون على أطراف العصابر من هذه المشبهة للغضاريف وهي تصلب كلما زاد عمر الإنسان لا سيما مع العمل والتعب فإطالتها مؤذية من هذه الحيثية ومن جهة أنها يجتمع تحتها الأوساخ فمن الفطرة تقليم الأطفال ونتف الآباط الشعر الذي ينبت في الأبط الشعر الذي ينبت في الأبط فهذه من باب التنظيف تنتف ونتفها أولا من حلقها كما أن حلق العانة والاستحداد أولا من نتفها لأن الآباط تنبعث منها روائح كريهة بسبب اجتماع العرق ونتفها يزيل هذه الأمور من أصلها والاستحداث يبقي فيها ما يبقى من وصول الشعر مما يجتمع فيه الأوساخ حدد وقت هذه الأمور قص الشار بتقديم الأنفار ونتقل على على أن يزيد على أربعين يوما على أن يزيد على أربعين يوما لكن لو طالت قبل الأربعين قبل الأربعين بحيث يجتمع فيها من الأوساخ ما يمنع من وصول الماء في الوضوء إلى هذه الأماكن لا تعين أخذها ومثل الاستحداد ما يقوم من مقامهم ما يزيل الشعر كالنورة والمحوية أدهان معروفة وتام بها الموضوع وزار شرحه وحكم وحكم الاستحداث <تصفيق> الغسل الغسل من جنابه الموجب للغسل هو أجنابه. وما في حكمها مما يكون سببا لخروج المني من مخرجه المعتاد بلذة يقول على الهرارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنو جنو متلبس بجنابة متلبس بجنابة موجب للغسل قال أبو خنست منه انسللت سللت خنس تأخر ولذا جاء في, في وصف الشيطان أنه وسواس خناس يوسوس لمن غفل عن ذكر الله عز وجل ويخنس ويتأخر عن من يذكر الله عز وجل فامخنست منه فذهبت امخنست لألا يجالس النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهر وهو متصف بالحدث الأكبر فاغتسف رفع الحدث ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت؟ أين كنت يا أبا هرين لماذا تخلفت لماذا تأخرت لماذا خنست قال كنت جنبا فكرت أن أجالسك وهذا من احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الجنوب طاهر ليس بنا طاهر من الخبث لكنه غير طاهر من الحدث لأن الطهارة إما أن تكون عن خبث أو تكون عن حدث فيمكن أن يقال نجل الطاهر غير طاهر طاهر باعتبار أنه ليس بنجس جسد والمسلم لا ينجس وهو أيضا غير طاهر يعني غير متطاهر متلبس بالحدث فالجهة منفكة ما يقال وصفان متناقضان لا يمكن أن يطلق على ذات واحدة في أنه يمكن أن يطلق على ذات واحدة في آن واحد لعل الجهة مفقدها. أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوباً وكلّيت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. ومن على غير طهارة كلام صحيح هو على غير طهار لأنه محدث محدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله تعجب إن المسلم لا ينفث. وجاء في قوله جل وعلا إنما المشركون نجس والمسلم لا ينجس لا ينجس والكفار والمشركون نجس إنما المشركون نجس وهي نجاسة معنوية عند جمهران العلم وإن حملها بعضهم على أنها نجاسة حسية والمسلم لا ينجس ولو تلبس بما يوجب الغسل في هذا دليل على طهارة الجنب طهارة سؤلة إذا شرب من شيء طاهر طهارة عرق الجنب يتالس وآكل لا بأس جميع التصرفات صحيحة ولا يمنعه تمنع الجنب إلا من مزاولة ما يفترط له البصل نعم. بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم وعلى شكراً الله اللهم صل اللَّهِ وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وتوضأوا وضوءه للصلاة ما كسبنا من خير ومن ذنب ومن حولنا من إثابة الله ربكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغسل من الجنابه. يعني إذا شرع في غسله من الجنابه غسل يديه غسل يديه. كما أنه إذا أراد شرع في موضع غسل يديه ثلاث. وهنا يغسل يديه ثم يتوضى وضوءاً للصلاة قبل ذلك بعد أن يغسل يديه يغسل فرقه وما لوثه يغسل يديه ثم الفرق وما ثم بعد ذلك يتوضى وضوءه للصلاة وضوءاً كاملاً وقد يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل والانتقال من المكان لا سيما إذا كان المكان غير نظيف يعني محل الطين ونحوه فينتقل منه إلى مكان آخر فيغسل رجلين بعد أن يعمم بدنه بما تقول كان إذا اغتصل من الجنامة غسل يدي ثم توضى أولوءه للصلاة مقتضى ذلك أنه يغسل رجلين وجاء في بعض الروايات أنه يؤخر غسل رجلين ولا يمنعه أن يوضع أوضاعه للصلاة كاملاً، بما في ذلك غسل الرجلين، ثم يغتسل، يعمم بدنه بالماء، ثم إذا خرج من المكان الملوس بالماء والطين يغسل عليه، وبهذا تجد المعنى ثم, ثم يغتسل، ثم يغتسل، ثم شرح هذا غسل بأن يخلل بيدي شعره. يفيض الماء على رأسه ثلاثة، ثم يغسل شق من الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثا ثم يخلل بيدي شعره ليصل الماء إلى أصول الشعر، ليصل الماء إلى أصول الشعر تخليل بأن يدخل الأصابع في قولا الشعر، فيتخلل، فيصل الماء إلى أصول هذا الشعر. وعلى هذا إذا وجد ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر من ما يوضع على الرأس من دهن بحيث يمنع الماء عن الشعر ولا يصل إلى وصوله يزال إذا نبد على الرأس علاج مثلا له جرم يمنع من وصول الماء إليه أو حنى أو ما شو ذلك يزال ف يخلد بيدي شرائح حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده الغسل المجذ تعميم البدن بالماء على أي وجه يقول إذا عمم البدن بالماء ارتفعت لكن السنة لحلاك يغسل يديه يغسل فرجه وما لوثه يخلل شعره بيديه يفيض الماء على رأسه ثلاثا يغسل شقة الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا هذا غسل كامل وكانت تقول غسل سائر جسده يعني الباقي والسائر هو الباقي سائره الباقر جسد، وكانت تقول كنت أعتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنواع واحد نعترف منه جميع. كنت أعتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أهلي لأبيها للفصل بين الضمير المرفوع معك عليه. كنت أعتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من إناء واحد فدل على أنه لا مانع من أن اقتصر الرجل والمرأة جميعا يغترفان جميعا تغرف منه ويغرف وكان كثيرا ما يقول دعي لي وكثيرا ما تقول دع لي تختلف أيديهما في الإناء تختلف أيديهما في الإناء وجاء النهي عن أن تقتصر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة نهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل توضى بفضل ميمونة واغتسل مع عائشة وكان الرجال والنساء يتوضعون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جميعا فلا مانع من أن الرجل من المرأة والمرأة بفضل الرجل والكلام والحديث ان يوجد فيه كلام بعد عن واصرح منه واصرح من الرسول صلى اختسل لقوله بعض يساهي نقترف منه الجميع ان تقترف ايدهم فيه حتى يقول دعي لي توكيني وتقول دعي لي يعني توكيني نعم وعن ما جاء في <تصفيق> كتابي من الله عليه وسلم وقال God bless رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين أعرف الناس بهذه هذه الأمور الخاصة من النبي عليه الصلاة والسلام قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء جنابه يعني الماء الذي يغتسل منه عن الجنابة وغيرها الماء الذي متوضأ به وضوء الماء الذي اقتصاد به وضوء المقصود أنه ما وضعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا وجاء بدون شك أنه غسل يديه ثلاثا مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه لا بد من غسل ما على فرج مما تلوث بسبب جنابه سواء كانت من احتلام أو من زوجة. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالحائط، نعم، بالأرض أو بالحائط من أجل أن تنظف فركها بالأرض فركها بالحائط، وكذا لو استنجى من غير جنابه من بول أو غائط يضرب بيده على الأرض يمسح فيها الأرض ليزول الأثر ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا مرتين أو ثلاثا على الشك ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذي العيث فاض الماء على رأسه يعني توضأ روءا غير كامل توضأ غسل وجهه وذراعيه، يعني بعد أن تمضمض واستنشق، غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، وهنا لم يذكر مسح الرأس، بينما أخرى غسل ذيلين وتقدم البحث فيه، ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده، غسل بقى الجسد. ثم تنحى يعني انتقل من مكانه الذي هو فيه انتقل إما لما في الأرض من أوساخ تسببت عن اختلاط الماء بالتراب هي تصورا من أماكن الغسل عندهم مبلطة فيها ما يمنع من اختلاط الماء بغيره ثم تنحى فغسل لجليه فأتيته بخرقة من دين لكي يمسح أثر الغسل فلم يردها فجعل ينفض الماء بيته لم يردها ما استعمل المنديل عليه الصلاة والسلام هنا لأن من توضأ ومثله من اغتسل تخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ولذا ينبغي لا حرص الإنسان على التمسيح إلا إذا كان لك حاجة يعني إذا كان الجو بارد يتبس يثمن دم لا بس لكن إذا كان الجو طيب أو حار يترك الماء لتخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء جعل ينفض الماء بيدي أنا صل لي لينزل منها الماء والله المستعان قَالَ الله من عمر اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي وَقَدْ نَمَ وَهُوَ مُتَغَتِّسٌ قَالَ لَا يُصَلِّي وَلَا يُرَى اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا قَالَ الأصل أن يغتسل ليبرأ من عهدف هذا الواجب يسعى إلى إبراء دمته لأنهم ما يدروا ما يطرق عليه وهو أيضا الجنوب البيت الذي فيه جنوب جاء الخبر أنه لدى خلق الملائكة فعلى الإنسان أن يحرص على دخول الملائكة إلى بيته إن لم يستطع أو عجز أو كسل عنه الغسل لرفع هذا الحدث يتوضأ، وأيضاً الوضوء على سبيل الاستحباب عند جماهير العلماء. يرقد أحدنا ورجل ينام أحدنا ورجل سألون النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ينام أحدكم ورجل ولا يجزم من يبتسم. لكن إن خفف هذه الجنابه ولو بالوضوء كان أولى. Men som du send for den福elgas же mulighed, så er det theosovo precon Hospital Hon رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت مقدمة بين يدي سؤالها السؤال مما يستحي منه غالبا تستحي منه النساء فقدمت بين يديها المقدمة قالت إن الله لا يستحي من الحق لا يستحي يا أين هذه مقدمة بين يدي السؤال الذي يستحي منه إن الله لا يستحيل من الحق بيائين، حين دخل على فعل يستحي كازم حدث إحدى اليائين، فجاء الحديث الصحيح إذا لم تستحيل لم تستحيل بيائ واحدة، إذا لم تستحيل فصنع ما شئت اعتباراً الكلمة فيها فيها يئين، لكن. لو كانت ياء واحدة لحذفت مع الجازد، فقيل إذا لم تستح فاصنع ما وفي التنزيل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوة في فقها وهنا قدمت بهذه المقدمة لكي تدخل إلى السؤال الذي تريده وهكذا ينبغي أن يكون الأدب في الألفاظ التي قد يكون في التعبير عنها بصراحة شيء مما يخجل منه، لا سيما النساء التي ينبغي أن تصفنا بالحياء. نعم، الذي لا يمنعهن من التفقه في الدين، لكن لا ينبغي الاسترسال أيضا في الكلام الفاحش البذي ولا من الرجاء، لكن النساء قد يكون الأمر بالنسبة لهن أعظم وأما الرجال لا يمدغي أن تفوهوا بالكلمات الباحشة البديئة فجرت عادة الشر الكنائة عن بعض الألفاظ التي يستحيى من ذكرها لكن إذا لم يكن هناك مفر من ذكرها وترتب عليها بعينها حكم شرعي لا بد أن تذكر ولو كانت ما يستحيى منه إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت إذا رأت في منامها أنها تجامع الرجل إذا احتلم يغتسر لكن هل المرأة مثل الرجل تغتسر قال نعم إذا هي رأت الماء علق الوجوب برؤية الماء فعلى هذا لو رأى الشخص أو رأت المرأة أنها يحصل لها شيء من ذلك في النوم ولا رأت ماء ولا أثر لذلك بين لا يزمها الغسل لا يزمها الغسل فالغسل معلق برؤية الماء وفي الحديث الماء من الماء هذه الماء من الماء وإن كان بعضهم يرى هذا الحديث منسوخ لكن إن أمكن حمله على حالة الجنابة فهو صحيح وإن كان المقصود به بجميع الأحوال أنه لا غسل إلا مع خروج الماء فحديث الصحيح جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل وحديث الماء من الماء كما قال الترمذي منسوخ فقال رسول الله نعم إذا هي رأت الماء فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء والنساء كما هم معلوم شقائر الرجال فما وجب على الغوج وجب على الماء إلا ما خصة الدليل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الرأي الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 تسعة واحد واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.